منظر ما يتنساش ابدا يا جماعه منظر واحد ركب عربية بإم ام فئه 7 او عربيه سي 180 اي عربيه من وقاعد في العربية باشا ويجي واحد يقعد يلمع العربية ويقعد يطوق العربيه ويقعد يغسل العربيه وفي الآخر صاحبنا يقوم ضاغط على زرار الازاز ينزل يديله جنيه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 هم درجات عند الله الفارق انظر كيف فضلنا الفارق ما بين اجمل ملك الجمال العالم وما بين واحده جت في نقو وسط افريقيا يعني ما فيش أي مبالغ للجمال الفارق ما بين اسكى واحد في العالم وواحد الوقت ما عندوش عقل اصلا في وصف اضطراب ولا الاخره أكبر درجات وأكبر تفضيله أكبر تفضيله ما بين أهل الجنه والنار لا ما بين أهل الجنه وبعضهم كمان يا جماعه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 الحمد لله حط الجون الاولاني بس استنى لسه ما نطمنش برضه ما تطمنوش من اولها اللاعب البرازيلي داخل داخل داخل حطها يا معلش يلا ان شاء الله ربنا يكرمه بعد كده اللاعب بتاعنا داخل داخل وكله مبرق وكله واقف وكله متلقط داخل ضيعها يا يبدا اللاعب يحط ايده على راسه ويبدا الجمهور يقف ويبدا المدرب يبدا ياكل في ضوافر وبدا ويب... يقلق ده اللاعب البرازيلي داخل داخل, داخل. يبدا الناس بقى لا ده بقى خطر حقيقي ده بقت مشكله كبيره بعد كده داخل دهيب بتاعنا داخل داخل انا شايف ان الشباب دلوقتي خلاص هيبوظ مش قادر عايزنا نحطها يا ابني عايزيننا نكسب البرازيل انتوا اتجننتوا ضيعها طبعا وقاب داخل اللعيب البرازيلي حاططها ايوه انا عايزك شفت الموقف ده بيوقف قلوبنا ازاي بيوقف قلوبنا وده في الدنيا وماتش اهو المنظر ده زي كف كفه حسنات ممكن حسنه حسنه اتحطت الحمد لله سيئه سيئه اتحطت يا رجع تاني حسنه تتحط يا يا خساره طلع كان فاريا ما كانتش الوجه اللي راحت سيئه حسنه سيئه سيئه تخيلوا يا جماعه في ناس حسنه ورا حسنه ورا حسنه كفه الحسنات من بدر طب وفي ناس سيئه ورا سيئه ورا سيئه وفي ناس حسنه سيئه حسنه سيئه زي البلانكات بتاعه النهائي كده بس الموقف ده مصير يا جماعه هم درجات انت عايز تبقى اي درجه ع الصراط عايز تبقى اي درجه ع عايز قلبك يقف ع ولا عايز تبقى مطمن من اولها هم درجات عند الله درجات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 مخصوصه لبتوع المال الحرام وكلاليب مخصوصه لبتوع النساء وفته النساء والنظر للنساء والاختلاط وكل كلوب على حسب ما الشهوه دي في القلب على قد ما بيغرز وبعد كده في حسك حسك ده اللي على حسب الذنوب اللي ذنبوا بكثير الحسد ده بيمسك فيهم عصرات تخيل في تلاقي في ناس عصرات استراد ده رسم بياني للي انت كنت بتعملوه في الدنيا الاستراد ده بالظبط كل حاجه عملتيها عصرات في الدنيا هتحصل لك عصرات في الاخره بالزبط في ناس بتقوم وتقع وتقوم وتقع دول اللي كانوا في الدنيا بيقوموا ويقعوا اللي في الدنيا كان واخدينها شويه قومه وشويه وقع شويه ييجوا وفي ناس بتزحف بتزحف عصراط خايفه خايفه تقع اللي كان لربنا واخدها زحف زي السلحفه والدنيا بيجري زي الطيارة وفي ناس بتتجرجر حتى يمر اخرهم يسحب سحبه بيتجرجر عشان ينقوا بيتجرجر يا ده ده, ده اللي كانوا اصحابه بيجرجروه في الدين يا عم تعالى كان مطلع روحهم كان بيجي لربنا بالعافية بالعافية بعد ما 10 يفوتوا عليه و10 يكلموه وفي ناس يا جماعه بيطلع لسان لهب ياخدها ويوقعها وكل ده قدامك لسان لهب اه دول اللي عملوا المصايب بقى في الالتسلهب مخصوصه اللي في قالت لهب مخصوصه لبتوع الخمره ولا اعوذ بالله قالت لهب وبعد كده في ناس بتقطع ما بتكملش بتقوم وقع طب بيوقع ليه لانه في الدنيا قطع لانه في الدنيا ما كملش طريق ربنا لانه في الدنيا برضه مش يكمل جت فتنه ولا جت معصيه من معاصي زمان رجعته ثاني بعد رمضان على طول وفي ناس بتتكب على مناخيرها في النار يكبوا على مناخيرهم ده ده اللي مدب اللي كان لسانه مدب اللي كان لسانه بيشتم ولسانه بيختاب ولسانه بيقول اي كلمه في أي في جهنم والعذاب بالله وفي ناس يا جماعه مخلطه ده على ده على دا خطف على كلوب على حسك على مخلط على يقوم على يقع على يسحف على يتسحب وفي ناس ثانيه يا جماعه يا انوار نوره زي البرق وفي نور زي الشمس وفي نور زي عارفين جزمة اللي على عارف... زي صابع رجلك الصغير وفي بينور ويطفي زي الكوتش بتاع الأطفال كده كل واحده على قد النور بتاعه وكل واحد سرعته على قد سرعتك في الدنيا للتوبه على قد سرعتك الوقت اللي لما بتسمع الكلام ده للمبادره الى الطاعه على قد النور اللي كان في قلبك نور الايمان اللي انت حصلت منه القران والعباده يا جماعه في ناس بيعدوا السورات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فين يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه معكن ومعاف في الدنيا فبقوا معاه يوم القيامه حتى الصراط نورهم يسعى بين أيديهم وبايمنهم الله اكبر تعدي مع حبيب الله على الصراط ده ايه الامان ده وفي ناس ثانيه على الصراط ولو نشاء لم سخناهم على مكانتهم بعد كده يعملوا ايه فما اقتطعوا مضيا ولا يرجعون انتهت راف جنه وفي ناس اللي خدعه ربنا اللي كانت بتضحك على ربنا اللي كان بيسمي الربا فايد بنوك اللي كانت بتسمي التبرج والاختلاط والحب حريه شخصيه ده ياخد النور بتاعه على الصراط يدخل فرحان النور يطفى يقع في جهنم والعز بالله يا يا بنات يا يا بنات يا, يا بنات ثانوي يا ترى المتبرجه هتعمل يا ترى مكربه هيعمل ايه عصراط يا ترى اللي عاشت قصه حب ست سنين هتعمل ايه عصراط كلنا هنعمل ايه على الصراط عايزك تفكروا يا شباب عايزك تفكروا من دلوقتي هم درجات عند الله انت هتبقي اني نوع انت هتبقي اني نوع هتعدي مع النبي ولا هتقع ولا لسان لهب ياخدك ولا خطاطيف ولا كل يبقى اخرتها ايه ولا هتعدي زي الطلقه ولا زي البرق كل حاجه عملتيها في صراط الدنيا هتتعمل في صراط الاخره كل حاجه عملتها على صلاه الدنيا تحصل لك على صلاه الاخره الا ان يتوب الله هم درجات عند الله درجات عند المدح عند الموت يا جماعه درجات عند خروج الروح ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنافعات غرقا ربنا بيقسم ربنا بيقسم ليه هو الواحد بيقسم ليه لما يكون في حد بيسمع مش مصدق هو احنا مش مصدقين ولا ايه مش مصدقين ان في جنه مش مصدقين ان في نار مصدقين بقمره ايه بقمره صلاه الفجر اللي بتروح مننا ولا بقمره صلاه الجمعه اللي الشباب بينزل بسجاده الصلاه على يلعبوا مع بعض ولما الامام يخلص خطبه يدخل يصلي جوه بقمره ايه بقمره ايه مصدقين عايز تقنعني انك مصدق ولسه ماسك سجاره في ايديك وفطر عليها مصدق ازاي عايز تقنعني انك مصدقه وما انتش مجتهده في الدين والدعوه وطلب العلم المصدق ده ما بينامش المصدق ده ما ببطالش جهد ربنا ولا عباده ربنا ولا طاع ربنا سبحانه وتعالى والنزعات غرق الملايكه اللي بتغرق في نزع الروح والناشطات نشاط الملايكه اللي بتخرج روح المؤمنين بسهوله بقى مش روح الفاجرين بتاعه الايه الاولانيه يعني ايه يعني في نوعين في الملايكه انت لا ولا تعرفهم بس في يوم من الايام واحد من الاثنين هينزل لك ياخد بتروحك في نوعين من الملايكه انت لا ولا تعرفيهم بس في يوم من الايام نوع من الاثنين هيتسلم اسمك وعمرك بالثانية ومكانك وهينزل عشان يطلع بالمهمه في نوعين من الملايكه لا ولا تعرفوهم بس في يوم من الايام من الاثنين قدامنا عشان ياخدوا ارواحنا الى الله سبحانه وتعالى والنازعات الغرق الملايكه اللي بتغرق في نزع روح الفاجر لما روحه بتتفرق في جسمه من الروح بتتنزع من كل حته روحه ماسكه في جسمه مش عايزه تطلع بتحب الدنيا فده السبب في عذاب المتصل اكثر ناس بيشوفوا الموت يا جماعه الاطباء منظر المحتضر منظر المحتضر منظر رهيب رهيب وهو نايم واحد يقول اه بطني اه صدري اه نفسي تبدا تتكلم معاه هو اصلا هو مش أوه هو مش داري شويه ويروح في غيبوبه انت مش عارف الالم زاد ولا قل شويه ويبدا يبدا ياخد نفسه بطيء قوي قوي الروح بتطلع ويموت الاحتضار يا جماعه الم الاحتضار الم الموت ده انا لو بنزعلك درس من غير بنج هيبقى ايه امال نزع الروح ده انا لو بنزعلك ظفر من غير بنج امال نزع الروح ده لو حد بينزع جلد واحد من غير بنج بيقولوا بيسنخه امال نزع الروح امال من كل عرق وعصب والناشطات نشطه ده بقى الملائكه اللي روح المؤمن سيدنا ابراهيم عند الموت ليست تراب الملائكه اعطته ريحانه فشمها فخرجت فيها روحه يا سيدي الله اكبر يعني ألم الموت عند الناس بالنسبه لسيدنا ابراهيم شممت ريحانه شوف ربنا بيحب العبد الصالح ازاي يا جماعه يا اخوانا انت واحد من الاثنين دول يا اما ده وما بين الدرجتين دول في درجات كتير جدا انت انهي درجه من الاثنين انت انهي درجه من الاثنين انت, انت تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ولا ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون انت مين في الاثنين انت مين هم درجات عند الله انت اللي بتحدد بالوقت انت اللي بتحددي درجتك يا ترى درجاتك قد ايه يا ترى احنا مين في الاثنين ربنا بيقول لكم في اول سوره النازعات من اول لحظه في الاخره المعامله بتفرق على حسب الطاعه والمعصيه هم درجات عند الله افرش ابرك من دلوقتي افرش ابرك من دلوقتي زي اللي سافر السعوديه يبعت لابوه يشتري حته ارض لا ارمي الاساس لا علي لا افرشها لا ادهنها لا اعمل جنينه قدامها قاعد يفرش من دلوقتي يروح يلاقيها قصر افرش من دلوقتي كانك انت فرشت القصر كانك انت فرشت فيه موبليه من الجنه افقه مفش ذكرك لله كانك انت حطيت الانتيكات والستاير والنجف خوفك من الله وحبك وشغلك في الدعوه كان خلاص بقى البلكونه بقى والمناظر الطبيعيه وتروحت لها قصر يساقي الواحد لما بيقعد مع الاخوه اللي بيغسلوا اموات بيسمع قصص رهيبه عن حسن الخاتمه عن النور اللي بيشوفوه واحد يقول لي انا بدخل بكشف الغطاء عن وش الميه الاوضه نورت واحد بيقول نزل مع الميت القبر بيكشف عن وشه بعد ما نزل القبر لقى القبر كله نور كانه مصباح وتنور واحد ثاني يقول انا كنت داخل اوضه تحت السلم ضلمه وشه منورها مش محتاجين اصلا لمبه تطور سبحان الله العظيم يا شباب افرشوا مركم من الوقت يا شباب هم درجات عند الله هم درجات حتى في الجنه دخول الجنه اي رئيس دولة لما بيسافر من دولة لدوله بينزل في طياره وهو نزل الى الارض مفروشه سجاجيد وصفين كبار الزوار مستنيينه والوزراء وبنتين بتقن مش عارف ايه وفرقه ايه قاعده تعزف السلام الايه وينزل باشا يعني رئيس دوله بقى بيبقى معاه واحد ولا 150 واحد فوق معاه هل كل واحد منهم ما بينزل بيعمل له نفس الاستقبال لا تحيات عابره بقى اهو <تصفيق> في ناس على باب الجنه بتستقبل استقبال الملوك استقبال الملوك العظماء وناس يعني ماشي جميل استقبال جميل ولكن مش زي الملوك ابدا يا جماعه احنا عايزين او مش, مش زي الملوك الاعلى منهم يا جماعه يا جماعة عايزين عايزين نبقى اعلى استقبال في الجنه استقبال الجنه نفسه درجات السوق للجنه ربنا بيقول اذا الجنه اذلفت الجنه بتقرب للناس وفي ناس ثانيه واثقه الذين اتقوا في ناس بتروح لها ناس الجنه هي اللي الجنة عاملة من جوه الجنة كل حاجة فيها من جوه درجات حرها وجمالهم درجات قصرها درجات انهارها درجات اطباقها وطعامها وشربها واشجارها النظر كله درجات يا جماعة كل حاجة في الجنة درجات عشان كده الجنة عاملة زي طيارات كل طيارات تروح بلد مثلا من بلاد الدنيا جمالها غير الثاني ممكن بلد اعلى ممكن بلد اقل وانت حسب تذكرتك هتركب في الطياره اللي رايحه حسب قيمه تذكرتك حسب قيمه عملك يا اما تركب طياره الفردوس الاعلى يا اما تركب طياره اقل يا اما تركب طياره حسب بقى الفرد حسب القيمه بتاعتك هم درجات عند الله يا جماعه اخواننا احنا عشان نهرب الشباب اسكندريه الشباب اسكندريه لما ما بين المنضره بين العجمي بيشتغلوا قد ايه عشان يطلعوا شباب القاهره لما بيقارن ما بين ارض الجولف ودار السلام بيشتغل عشان يطلع شباب المنصوره لما بيقارنوا ما بين المشايه وما بين أي منطقه فقيره بيقعدوا يعملوا قد عشان يطلعوا احنا لما شفنا المقارنه ما بين طبقات الدنيا قتلنا نفسنا عشان الدنيا طب في الاخره المقارنه الرهيبه في الجاه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 لبس النار لبس النار قطعت لهم ثياب من نار لبس الجنه لباسهم فيها حرير يا جماعه يا جماعه احنا عايزين نفوق هم درجاتهم عند الله هم درجات كل حاجه في الاخره درجات انت عايز انهي درجة انت عايز انهي درجه انت عايز تتعامل انهي معامله حب ربنا درجات التضحيه درجات الفداءيه درجات الحماس لنصره الدين درجات السخنية في الدين والالتزام والبطوله درجات اليهود ربنا قال لهم اضبحوا بقره مرضوش سيدنا ابراهيم ربنا قال له ابنك حط السكينه على رقبتك درجات يا جماعه درجه عليه الصلاه والسلام كان قاعد والقعده بتاعه النبي مليانه بص كده الاحد دي زحمه والدنيا حر وهقرف نفسي استغفر الله العظيم يعني يعني استغفر الله العظيم انا اتعب نفسي ليه لا انا همشي عشان ايه عشان الحر طبعا والعرق والنبي عليه الصلاه والسلام حبيب قلوبنا موجوده باجله في اي وقت ومشي الثاني قال انا عايز اقعد اقعد في اي مكان وخلاص اقعد في الاخر اقعد في الاول مش فارقه المهم ان انا وسط صحبه الايمان الثالث لا انا عايز ابقى في الصف الاول انا عايز ابقى قريب واحد من عليه السلام والسلام قعد يدور لغايه لا مكان اقرب من النبي عليه الصلاه والسلام وقعد فيه النبي ما عدهاش قال لهم قالها ادور على خبر الثلاثه اما الاول فاعرض فاعرض الله عنه مرضاه اسمع عايزين تكاوي عايزين على مزاجه عايزين محدش في سيب انت بتقسم ايه وسيب الحاجات اللي بتعطرك على ربنا عايز دين على هواه فاقرض الله عنه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 لربنا اكتر زي اللي اتاني يمشي زي اللي جه لربنا وما فيش عطى حاجه عطته على ربنا ربنا ما يعملش ده زي ده ابدا اوعى اوعى يبقى جواك لسه صرطاقه ما تديهاش لربنا اوعى يبقى عندك لسه ثانيه في عمرك وما تديهاش لربنا اوعى يبقى لسه عندك مليم في مالك وما تديوش لربنا اوعوا يا جماعه ادوا لربنا كل حاجه عايزين من الملياردات الاخره لما في الجنه تمشي كده واحد يقول شايف فلان يا مليونير يا ده عنده قصر كل حته في الجنه وفي كل نوع من انواع كل درجة من درجة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 افتكر دايما النهائي ومصر بتلعب في النهائي والبلنتيات عشان في الميزان ذره منه يبقى شكلها ايه هم درجات على الصراط يا ترى هنبقى اي درجه هم درجات ساعه الموت يا ترى انا زعات ولا رشطات نشطه هم درجات في الجنه استقبال الملوك العظماء ولا اللي بعد كده هم درجات ما بين الجنه والنار هم درجات عند الله كلها درجات افرش ابرك من الان اجعلي من قبر الجنه اجعلي من قبر القصر افرشه بورك من كل عمل صالح بتعملوه انتم بتفرشوا الاو جنه روضه عظيمه اوعوا تتخدعوا بالستائر اللي على جنب الطريق ستاره ملونه بامبي والشيطان كاتب عليها الحب الجميل وهي وراها الزنا ولا اعوذ بالله وستاره فوشيا جميله كده كروعات وكاتب عليها حريه الراي والفكر وهي وراها الكفر والعلمانيه ولا اعوذ بالله وستاره كاتب عليها الفوايد والارباح ارباح وهي الربا واللعنه والكفر والحرب من الله ورسوله ولا اعوذ بالله اوعوا يا جماعه تبصوا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 فبيقول لي الاخ الدعائيه ده بيقول له كاني مطار زي ما قلت لكم كده طيارات رايحه ايه لمقامات الجنه المختلفه بيقول له كأنه, كانه مطار ف سبحان الله العظيم بيقول له بيقول الدعائيه يعني اللي بيحكي له بيقول له كنت انت رئيس هذا المطار فالدعائيه يعني ايه ربنا يبارك فيه أحد الاخوه اللي ربنا يبارك فيهم وينفع بهم يا رب يعني القضيه يا جماعه ايه القضيه ان الجنه درجات الجنه مطار مطار يا جماعه يعني ده مطار هتطير على انهي درجه من درجات الجنه ولا اعوذ على انهي هم درجات عند الله عايزين يا شباب نجتهد ونجيب اخرنا بتاعه ربنا ونوصل الليل بالنهار في طاعه ربنا يا رب قلوبنا تتملى طموح الدين وامل في الدين وامل للدين وعشم في المقامات العليا في الجنه اللهم ان نسالك الفردوس الاعلى يا رب يا رب يا شباب يا شباب ده الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي مقامات الجنه زي الفرق ما بين مقام محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وعوام الناس تضيعوا النعيم ده ليه ادعوا معايا اللهم ان نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم ازل عنا سكرات الموت اللهم يا رب اللهم خذ بنواصينا اليك أخذ الكرام عليك اللهم طهر قلوبنا يا رب اعظم تطهير اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا اليك ولا تجعل رغبتنا إلا اليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك واملا قلوبنا حبا لك ويقينا بك وثقه فيك وتوكلا عليك وإنابة واخبات لك واملا قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك السابقين وارزقنا صحبة النبي في اعلى جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير يلا شكرا